قبل أن أبدأ في شرح الكتاب أريد أن أوضح معنى العنوان عنوان الكتاب شذى العرف في فن الصرف الشذى حدة ذكاء الرائحة والعرف ريح طيب تقول ما أطيب ريحه تقول ما أطيب عرفه ما أطيب عرفه ده تعجب. ما طيب عرفه قال الله عز وجل عرفها لهم أي طيبها قال الشاعر ألا رب يوم قد لهوت وليلة بواضحة الخدين طيبة العرف لنضع طلبة العلم يقول هذا العرف والعرف بمعنى المعروف يبقى هناك فرق بين العرف والعرف فالعرف بمعنى المعروف لكن العرف كما قلت ريح طيب تقول ما أطيب عرفه ده أيوة قال الله عز وجل عرفها لهم أي طيبها وقال الشاعر ألا رب يوم قد لهوت وليلة بواضحة الخدين يعني جميلة الوجه يعني بتخلم عن فتاة جميلة بواضحة الخدين طيبة العرفي أظن كده المعنى معنى الكتاب يعني معنى العنوان نريد أن نذكر نبذة مختصرة عن صاحب الكتاب هو الأستاذ اللغوي الثقة الحافظ الشيخ أحمد ابن محمد ابن أحمد الحملاوي نسبة إلى منية حمل من قرى بولبيس بمدرية الشرقية ولد سنة 1273 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاه وأزكى السلام وتربى في حجر والده وقرأ وتلقى كثيرا من العلوم الشرعية والادبيه عن أفاضل عصره ثم دخل مدرسة دار العلوم وتلقى الفنون المقررة ونال إجازة التدريس من دار العلوم سنة 1306 فعين مدرسا بالمدارس الابتدائيه بوزارة المعارف ثم بعد ذلك ترك التدريس واشتغل بالمحاماه في المحاكم الشرعية وفي أثناء ذلك أقبل على التحضير لنيل شهادة العالمية في من الأزهر الشريف فنال بغيته وكان أول من جمع بين العالمية وإجازة التدريس من دار العلوم وعلى إفر ذلك أو على أثر ذلك عاهلت إليه الجامعة الأزهرية في تدريس التاريخ والخطابة والرياضيات لطلابها الشيخ رحمه الله له كتب كثيرة ألفها منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن العجيب يا شيخنا إنه عندما مات هذا الرجل رثاه كثير من العلماء وأيضا رثاه الزعيم مصطفى كامل باشا فقال في رثائه تبكيك أعواد المنابر خشعة وعليك ذابت حصرة وتأسفة يا أيها المنطيق ما لك ساكتا حتى متى هذا السكوت أما كفى قم ورق من برك الذي عودته حسن الخطابة فالنفوس على شفا واستع بأمرك يا همام فكلنا مرضى وأنت لنا من المرض وأنت لنا من المرض الشفى الشيخ كما قلت يا شيخنا له مؤلفات كثيرة منها شذى العرف في فن الصرف ومنها زهر الربيع في المعاني والبان والبديع ومنه من هذه الكتب مورد الصفا في سيرة المصطفى ومنها ديوان شعر ده نبذة مختصرة عن صاحب الكتاب عندما ألف الكتاب قال في مقدمته والله أسأل أن يلبسه ثوب القبول وأن ينفع به إنه أكرم مسؤول قال وقد جعلته مرتبا على مقدمة وثلاثة أبواب فالمقدمة فيما بد منه فيه والباب الأول في الفعل والثاني في الاسم والثالث في, في أحكام تعمهما من يا دكتور إلى المقدمة اسمعها شيخنا تعريف الصرفي. الصرف الصرف ويقال له التصريف وهو لغة التغيير يعني الصرف في اللغة شيخنا معنى ايه؟ معنى التغيير قال الله عز وجل وتصريف الرياح معناها تغييرها اصطلاحا معنى اصطلاحا يعني في عرف علماء الصرف بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة للمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها كاسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتفضيل والجمع إلى غير ذلك انتبه إمعالي الدكتور الآن نتحدث إن شاء الله عن علم الصرف بالمعنى العملي وهناك المعنى العلمي نأتي إلى المعنى العملي المقصود بالمعنى العملي يعني المعنى التطبيقي المعنى يا شيخنا إيه؟ التطبيقي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة دي المعنى المقصودة يعني مثلا الأصل نقصد يا شيخنا المصدر المصدر فلما أقول مثلا كلمة ضرب ده فعل ماضي المضارع يضرب المصدر ضرب ضرب على وزن فعل. هذا هو المصدر المصدر ده أصل المشتقات عند علماء البصرة فده أصل واحد الأصل واحد هنأخذ منه مثلا اسم فاعل أقول ضارب على وزن فاعل خلاص؟ فضارب تدل على شخص حدث منه الضرب طب إذا قلت مضروب تدل على شخص وقع عليه الضرب طب إذا قلت ضرب يدل على شخص أكثر من الضرب لأن ده صيغه مضالغ تدل على الكثره صح يا شيخنا؟ يبقى إيه؟ تحويل الأصل واحد اللي هو ضرب إلى بارد ومضروب وضراب طيب ممكن الاصل الواحد يتفرع الى مثنى وجمع يقول زيد اقول في التثنيه زيدان وفي الجمع ها زيدون صح يا شيخنا هذا هو هذا هو المقصود بكلمة اصلاحا بالمعنى العملي انك تحول الاصل الواحد اسم فاعل او اسم فعول او صغر مبلغة او اسم تفضيل اقول زيد أكرم من اخيه طيب المعنى العلمي المعنى العلمي يعني النظر يا شيخنا احنا قلنا العملي يعني التطبيق والمعنى العلمي يعني النظري علم بأصول يعرف بها أحوال وأبنية الكلمة التي ليست إيه بعراب ولا بناء لأن العراب والبناء من خصائص علم النحو لأن علم النحو يا شيخنا في الإعراب تغيير آخر الكلمة خلاص لتغير العامل أقول جاء زيد ورأيت زيدا مرت بزيد فنلاحظ ان آخر حرف في الكلمة قد تغير بسبب العامل العامل اللي هو الفعل خلاص جاء تحتاج إلى فاعل رأيت تحتاج إلى مفعول حرف الجر يحتاج يحتاج إلى اسم مجرور البناء عكس العرب ثبوت آخر الكلمة على حالة واحدة مع تغير العامل فقل جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء وسلمت على هؤلاء فتجد الكسرة الموجودة تحت الهمزة لم تتغير إذا الإعراب والبناء من خصائص إيه؟ من خصائص علم النح، لكن المعنى العلمي قلت علم يعرف بها أحوال أبنية الكلمة. المقصود يا دكتور بكلمة بنية الكلمة يعني هيئة الكلمة، هيئة هي شفنا الكلمة، هيئة الكلمة مقصود بها الحركات والسكنات، وهل الكلمة الموجودة أمامك الآن كل حروفها؟ حروف صحيحة أو بعضها في حرف علّة طيب الكلمة فيها زيادة أو فيها نقصان أو ليس فيها زيادة ولا نقصان كل ذا اسمه هيئة الكلمة يا شيخ <تصفيق> يبقى علم الصرف يبحث في بنية الكلمة بعكس علم النحو خلاص طيب موضوع الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال الصحة والإعلال يعني الكلمة لما يقول مثلا كلمة ده فعل صحيح صحيح يعني كل حروف إيه؟ صحيحة لأن كل الحروف اللي التي تبدأ بالآلف وتنتهي بالياء كلها حروف صحيحة عدا الآلف والوا والياء مجموعة في عبارة نوحيها ها؟ يعني الوا اللي قبلها ضمه الياء اللي قبلها كسره الالف اللي قبلها فتحه لحروف المد يعني صح تسمى عندنا حروف العله حروف يا شيخنا العله فكلمه ضربه يا شيخنا ده يعني ده فعل صحيح طيب لما اقول مثلا وعد ده معتل بالوا قال معتل بالالف صح يا شيخنا لمذع ده معتل الاخر بالالف واضح إذا موضوع المصرف الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال تلك الأحوال كالصحة والإعلال هل الفعل موجود أمامك صحيح ولا معتل طيب الأصل والزيادة الأصل إيه والزيادة فمن شخن يعني لما قل مثلا مثلا كلمة جالس ده فعل كل حروفه اصليه لكن لو جالس على وزن ايه فاعل يبقى مزيد بالالف طيب ويختص بالاسماء المتمكنه والافعال المتصرفه اذا علم الصرف يا سيدنا مختص بشيئين الأسماء المتمكنة نقصد الأسماء المعربة المنونة لأن الاسم المتمكن في ينقسم إلى قسمين متمكن أمكن متمكن غير أمكن المتمكن الأمكن اللي هو الاسم المعرب المنون اللي احنا بنسميه في علم النحو اسم مصروف يعني منون الاسم المتمكن غير الأمتن اللي هو اسمه معرب لكن لا يدخله التنوين المسمى عندنا المنوع من الصرف فهذا العلم لا يدخل الأسماء الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف لأنها في الأصل أسماء ليست بعربية وعلم الصلاة الخاص بلغة العرب صح؟ إذن يدخل الأسماء المتمكنة يعني المعربة المنونة صحي شخنا؟ أقول مثلا كلمة صالح محمد خالد يبقى يدخل الأسماء إيه؟ المتمكنة وليس مو متمكنة لأنه تمكن في باب لسمية فلا يشبه الأفعال ولا يشبه الحروف لأن لسم إذا أشبه الحرف يبنى كما قال ابن مالك والإسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني عن قريب. ولسم إذا أشبه الفعل يمنع من التنوين ولا يجر بالكسرات بالكسر إنما يجر بالفتح. وكيف يشبه لسم الفعل؟ كيف يشبه لسم الفعل؟ الفعل يا شيخنا كما مثلنا بكلم الضربة ضرب هذه فيها علتان يعني فيها سببان السبب الأول أو العلة الأولى. أنه بسموه علة الضي، أنهم أخوذ من المصدر اللي هو ضرب يبأ ضربة منين؟ من ضرب في علة معنوية إن ضربة فعل يحتاج إلى فاعل أقول ضربة، ضرب الأستاذ ولده ضرب الأستاذ أو ضرب فهم يا قلنا؟ فالفعل يحتاج إلى إيه؟ إلى فاعل. إذن أي فعل في علتان فرعيتان على الاسم أنه مشتق من المصدر اللي هو الاسم وفي علة معنوية أنه محتاج إلى, إيه؟ إلى فاعل, إلى فاعل. <تصفيق> طيب فالأسماء الممنوعة من الصرف أشبات الفعل خذ على سبيل المثال كلمة فاطمة كلمة فاطمة ده على مؤنس العالمية فرعا التنكير والتأنييس فرعا التذكير فأشبه الفعل فيمنع من الصرف، لأن الفعل لا ينون، لا تقول جلس، كتب كذلك لا تقول فاطمة، صحيح ولادي؟ طيب، الممنوع من الصرف لا يجر بالفتحة عفوا لا يجرب بالكسرة إنما يجرب بالفتحة، لأنه أشبه إيه؟ أشبه الفعل، لأن الفعل لا يجر أصلا لا بالكسرة ولا بالفتحة، وكما قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف. ما لم يضاف او يكو بعد الردف يعني اسم من عمله الصرف دائما يجرب الفتحه اذهب الى فرعون لقد كان في يوسف اوحينا الى ابراهيم كل ما نعمل من نوع من الصرف يجرب الفتحه لكن متى يجرب الكسره اذا اخترنا بال او اذا اضيف واضح يا دكتور طيب يبقى عرفنا الان ايوه انتبه يا شيخنا ويدخل ويدخل الأفعال المتصرفة سمع سيدنا الدكتور الفعل ينقسم إلى قسمين جامد ومتصرف الجامد يعني ليس مشتقا من غيره يا تشيخنا فالجامد يلزم صورة واحدة سمعي الدكتور يلزم يا شيخنا صورة واحدة فمثلا قلمة نعمة بئس، ليس عسى كل هذه أفعال جامدة فليس لا يجوز أن تقول ليس لس لس إذن لزم الماضي لا يأتي منها لا مضارع والأمر بعكس الفعل المتصرف يأتي منه الماضي والمضارع والأمر أقول كان يكون كن وكان ربك قديرا ويكون الرسول عليكم شهيدا قل كونوا حجارة أو حديدة اسم فعل متصرف تام هناك فعل متصرف ناقص يعني يأتي منه الماضي والمضارع مثل ذلك أخوته زال كل يزالوا خلاص ما زال الأستاذ شارحا لا زال الأستاذ شارحا قالت على ولا زارونا مختلفين إذا يا سيدنا الدكتور انتبه معي يبقى يدخل علم الصرف يبحث عن إيه عن الأسماء المعربة والأفعال متصرفه إذا الأفعال الجامدة لا يدخلها علم الصرف وكذلك الأسماء المبنية كأسماء إشارة وأسماء ناصولة فما شيخنا والضمائر كل هذه مبنيات يدخلها اي علم الصرف قال سيد ابن مالك عشان نختم المحاضرة حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري يقول حرف وشيبهوه من الصرف بري يعني الصرف بري من الحروف لا يدخلها الحروف للحروف مبنية وشبل والذي يشبه وشبل الحرف الأسماء المبنية خلاص يبقى الحرف وشبهه من الصرف ايه بارد. بري وما سواهما بتصريف حري والله اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد